وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا امنا هكر منافق جهشتنا مروبت خضن ايمان دبيجنا وان اب محمدي ابويتشتي او قهتش بأخطني وبسحبتي بك و اذا إنما معكم هندي كأمين أمي القلوة فهن سارترين أمجي كالسلويري إنما نحن مستهزئون وقت أموات كاين أم يترانا بخو بحفالة محمد كاين أم بيجي نوان ما إيمان بخده هاي فروجة قيامتي بس أبه هم يترانانا